Book 2 95 95 95 fiiller 2 haruf-ul atf 2 haruf-ul 2 Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ إفlendiğinden beri منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ إيه، kendisi evlendiğinden نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. منذ أن قد لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. çocukları olduğundan beri seyrek dışarı çıkıyorlar. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادرا ما يخرجون. نزمان تلفون ادير؟ متى تتصل هي بالتلفون؟ متى تتصل هي بالتلفون؟ <سرسل> يولجلق سرسندا هل أثناء السير؟ هل <أوه> أثناء السير؟ <تصير> او اربا اي كولانده <kullandığı> سردا نعم اثناء ما هي تقود السيارة؟ نعم أثناء ما هي تقود السيارة. كندسي، أرابة، كُلّانْدْى سِرَادَا تَلِفْونَةَ هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. كندسي، هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. كندسي، إدفليرين يجّارك، ميسيك دينليور. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Gözüm yoksa bir şey göremiyorum. La ara şeyen, عندما أكون بلا نظارة. La ara şeyen, عندما أكون بلا نظارة. Müzik bu kadar gürültülü ise bir şey anlayamıyorum. La afham şeyen, عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. La afham şeyen. عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أشمُ شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشمُ شيئا عندما يكون عندي زكام. يا مريعة رسا، تاكسي سنأخذ سيارة أجرة. إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. لوتودا كازنيرساق، بُطُنْ دُنْيَايَيْ سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. يَكِنُ دَعَلْمَزْ سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. كتابلر بكمك، وان wwwbook